إِذ تَسْتَغيفونَ رََّكُمْ فَسْتَجابَلَكُمْ أَ بُمِدُّكُمْ بِأَلفِم مِنَ الْ المَلَائِكَةِ مُرغدِ فيد وَماَا جَعللَهُ اللهَّهُ إِلاا بُشعْرَاوَلِلتَطُمَ إ بِهِ قُلوبكُمْ. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذَا يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسُ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ ِ السَّمَائِمَا أَلِّ وَطَههِرَكُم بِهِ وَيُزهِبَ عَنكُم وَيُزهِبَ عَكُمْ لِجَزَ الشَّيِطَونِ وَلَرضِ طُعَلَى قُلُوبِكُم وَيفَبّتَ بِهِ الأأَقُدَ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 وهو رسوله ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب ذلك فذوقوه وان للكافرين عذابا ناب يا ايها الذين امنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحدفا لقتال أو متحيزا أو متحيثا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير